هالليلة أحلى ليالي العمر وأجملها هالليلة حلوة بنور اللي تحليها أجمل عروس بعين اللي تأملها نظر كل عين الناظرت فيها يا عيون سمي مدامك تنظري نلها بسم الله سمي وعين الله تحميها سمي وصلي على خير البشر كلها في كل لفتة هدف يا عيون بگو ایمات و يا حبيبي حياتك وانا جنبك اقرد يوم ارتاح الكل ما فيه سبت انا كل الدنيا عشانك واشاركك حطك ومكانك و بقولك يا حبيب حياتك عد وحده لو انت سنين وسنين في ساعة جهة يا عريس الجو فيك الشعر غنة والأمان ايجت على ما تمنى الكرام والجود ما کونت سعاده ویبکه طول العمر بالدنيا بچ هل عود فاحبها رب شاهدها عود الحسن ثاني نظرتك هزن ذاب بها يا غزان سان طبياني القاع ويا ويانبها انتي الحسن ثاني نظرتك هزن ذاب بها ما ظني لك تاني وغريت ربعيني يا شبه بنبغى يوصفك ندماني يمسح وصافك ويكتبها وغريت ربعيني يا شبه وغريت ربي رحمني شاهدها وانبدأ على ميزاني حستي يحفظك رحماني خطواني شاهدها يحفظك هل رحماني سريب خطواني شاهدها, شاهدها يا جمال العود يحفظك رحماني خطواني شاهدها یا فلاح عمره رحمانی سير بخطواني شاهدها خطوتك نعود فاحبها عزان ذاب با یا غزان سر ضابیانی وصلها هالقاع و یا نبها انتی و حسن کانی نظرت چه عزان ذاب با دبهکن و رب رحماني سري بخطواني شاهدها یا فجر رب رحماني سري بخطواني شاهدها یا جهال العود رياني خطه تجه العود ما عمان بمبغا يوصفش ندماني يمسح وصافش ويكتبها بشبه ماظن لجتاني وغلج اربعين يشبه بمبدا هالرب رحمني سيري خطواني شاهدها وانبدع لزن ميزاني حسن الأول وآخرها يحفظك هالرب رحمني سيري خطواني شاهدها